119. وهو يدرك الأبصار 110. وهو اللطيف الخبير 111. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَزْرَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدْوًا بِغَيْرِ علم يَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَتُمُنُّو مِنَ اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ يُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّ ذَٰلِذَا إِذَا جَاءَ وَنَقَلِبُ أَسْقِيَتَهُمْ وَإِذْ صَارَكُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ